من بنات الريح لي صفر الجفول كناها ضبيا الفلا بجفالها من ود الخيال عسا الخيول زينها في دكةها وجلها لها من بنات الريح لي صفر الجفول كناها ضبيا الفلا بجفالها من ود الخيال عسا Zenah, ma shfft wacab alamfthul. Allah li bal jama' l'acchalah. Zenah, ma shfft wacab alamfthul. Allah li bal jama' l'acchalah. T'estdirik hiiliti min k'la zul. Ma y'c'hrha sol khialah. B'nat ri li زنها ضبياً الفلا في وتي الخيا على الساف الخيول زينها في دجها وجلالها. أذكر الله كل ما جمعت جول وحمد الله خصني بإحبالها. أذكر الله كل ما جمعت واحمد الله خصني بحبالها كنهها تمشي على قرع الطبول فتنه اللي خاف جا يا برلها بلا تري لي صفر نجفول كنهها باب الفلا بجبالها من واد الخيان على سافت خيوط زينات في دقه في القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها في القصة على طرفة الخجول تكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصفها السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها من بلاد الرّيح لصفرا <تصفيق> في الفلا بجبالها من ود الخيا ع الساف الخيول زناها في دكها وجلالها أو تماطري على الخاطر عجول صاحب حق ما طالها أو تماطري على الخاطر عجول. صاحبة حقيقتها ما طالها كل رجل في حياته لا ميول والهواية تمتلك رجالها من بنات الرّيح لي صفران جفول كنها ضبيا الفلا بجبالها من وات الخيا ل... على ساف الخيوز زنا في دجالها وجلالها.